اتلمح يا اخى الفجر جديداً, جديداً, <Harbor> جديداً, جديدا يا باعث السحرا اتلمح النور مشبوب السنا يا يا النور يا يا ادعثوا السحرة اتى المحروحة في النور مشبوب السنة بكرا شعبي يعد الموت للأعداء والقبرا هو الشعب الذي ظلموه إن سرا, سرا وإن سرا جهرا شعبي يعد الموت والشعب وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا وقالوا قالوا لما أضاعوا أرضه غدرا لما أضاعوا ارضه غدرا يدن يا السحر الصحراء ات المحظوفات يا نور السنا بكرى ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل يحلق سماء المجد يكتب ولكن يا صبرا فشعبك لم يزل يحلق سماء المجد يكتب